وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي وِطَائِنٍ عَن ذِكْرِهِ فِي وِطَائِنٍ عَن ذكري وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا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 الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم